أَفَلَمْ يَيْأَسِ الَّذِينَ آمَنُوا أَلَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَهَذَا النَّاسَ جَمِيعًا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 كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ وَأَجْعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ أَقُولُ سَمُّوهم أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَمْ بِظَاهِرٍ مِنَ القول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 وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ وَمَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن